حصرياً على م و ق ع نداء ا ل إ س ل ا ا م بسم ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م حاميم ي ت ز ل من ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ك ت ا ب ف ص ل ت آ ي ا ت ه قرآناً ر ع ب س ل ق و م ي ع ل م و ن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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها و بارك فيها وقدر فيها اقواتها في أ ر ب ع ة أ ي ا م في اربعه ايام سواء للسائلين ثم موسوعه س ت ى إلى ل ا م ا ء ه ي ا ل ل ن ا ب ل ا أ ت ي للعلوم ن ا ل ا في يومين س ل ا ء أ م ر ه ا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 بين ي ي أ د ه م و م خلفهم ن ألا ت ع ب د و ا إلا ا ل ل ه ق ا ل و ا لو شاء ر ب ن ا ل أ ن ز ل م ل ا ك ف ع ل ب م ا أ ر س ل ا م ي ه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 ص ص ر م و في أ ي ا ل ن ح س ا ت ل س ي ق ه م ع ذ ا ا ب ل خ ز ي في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ل ع ذ ا ب ا ل آ خ أخزى ر ة و ه ا ل ح س ن و أ م ا ل د ف ه د ي ن الجزء ه م ف ا س الاول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 الله لا ل ي ع م كثيرا مما م ت ع ل و ن و ع ه النابلسي ظ م بربكم ن للعلوم الاسلاميه ب موسوعه ن المعتبين ا ل ه م ق ر ن ا فزينوا ل ه م ما ب ي ن أيديهم وما للعلوم ف ه م و ح ي ه م ا ل ق ل في أ م من قبلهم من قد خلت الاسلاميه ج ن و ل إ ن إنهم ن و ا ا خ س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 إِنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ موسوعه ة ف إ النابلسي أ ن ز للعلوم ا ل ذ ي ي أ ح ا ه ا ل م ح ي ا ل م و ت ى عَلَى إِنَّهُ كُلِّ ش ي ء ق د ي ه إن ا ل ذ ي ن ي ل ح د و ن في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا افمي ي ل ق ى في ا ل ن امياتي ر خير أ أم اميلا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير إن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 م ن ه م و من ع م ل ص ا ل ح ا ف ل ن ف س ه ومن أساء ف ع ل ي ه ا و م ا ربك ب ظ ل ا م ل ل ا م ي ه يرد اسماء الله الحسنى ت من أكمامها ويوم م تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ا ولا إلا تضع أنثى و ينادي ه م أ ي ن شركاء قالوا اذن ا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل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 شركه ا ب غ ل ي م وإذا أنعمنا ع ل ى الإنسان أ ع ر و ن ه ب ج ا ن ب ه وإذا م س ه الشر ف ذ و د ع ا ع ر ي م قل أ أ ر ي ت م إ ن ك ا ن من ع ت م ا ل ل ع ي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 「#col.com」call. Com